هتقول ربنا إيه لما توقف يوم باليد فكر شوية في السؤال ده قبل لما تجاوب عليه هتقول لربنا إيه لما توقف يوم باليد فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليه هتقول, هتقول خنتها علشان كانت على هتقول ما فيهاش شحا دمرت حياتها هتقوله يا رب اصله تستاهل نهايتها علشان حبتني وزقت في يوم فكر شويه في السؤال ده قبل لما تجاوب علي هتقول كانت بتغير وبحبها خلانني وبغير جوا عشان لما ارجع لها تاني يتجدد شوقي وحس انها كده وحشاني كل اللي عملته عملته عشان احنا الاثنين هتقول هو وجهه نظرك صدقني وميها ما فيش غيرك هيشيل وزرك وريني ساعه كان انتهت